سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وتكون السماء كالمل وتكون الجبال كالعين فلا يسأل حميم حميما يبصرونهم ياود المجرم لو يفتدي بالعذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الْأَرْضِ جميعا ثم ينجي كلا إنها نظام أزاعة تَدْعُو تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إِنَّ إن خُلِقَ خلقها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 عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت, ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مبطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم أي كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم. إنا فلا أقسم برب المشارق والمغاربة إنا لقادرون على أن نبدل خيرا ما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصبه ينفضون خاشعة الأبصار هم ترهقهم ذلاه ذلك اليوم الذي كانوا